اسم على هذا الاسم وهكذا فنصورها ونتذاكر فيها ان اتبحت لنا فالحمد لله وان ترجعون الي فيما يشكل عليكم ووضح لكم ان شاء الله وهذه المسائل لو لم تكن موجودة لكنها فيها شحذ ذكى واستخراج لبعض المسائل وان كانت شبه مستحيلة ها وغير واقعة يقول السائل كثيرا ما نجد في الكافي ضرب الامثله بالرق والعتق فهل لهذه الاحكام فهل لهذه الاحكام نظير في الوقت الحاضر سبق ان قلنا ان الرق في الاسلام سببه الكفر وذلك انه اذا غزا المسلمون الكفار واستولوا على رجالهم ونسائهم واولادهم فالنساء والولدان يكونون أرقى يقتسمون كما يقتسم المال والرجال الامام مخير بين امور ان رأى ان من المصلحة ان يقتلهم قتلهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عناس وان رأى ان من المصلحة ان يأخذ منهم الفدا اخذ منهم الفدا كما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من أناس في غزوة بدر وإن رأى الإمام أن يعفو عنهم بلا مال ورأى المصلحة في ذلك فله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ثمامه ابن عثال وغيره من المأسورين النساء والاطفال ومن استرق من الرجال هؤلاء يكونون ارقا هم ونسلهم ما تناسلوا ارقا والاسلام يتشوف الى العتق ما يحب ان يكثر الارقا حتى وان كثر النصر للمسلمين وكثر الاستيلاء منهم على أبناء المشركين يتشوه يتشوفين العتق من عتق منهم عتق له ما للمسلمين وعليه ما عليهم ومن بقي رقيقا فهو هذا الرقيق الذي نبحثه وندرس فيها الآن انه رهن يكون مال يكون رقيق بأيد المسلمين هو ونسله ما تناسلوا فقد يكون المرء رقيق من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا يتناسل ويكون ربما يكون الرجل كل ما الوالد أربع خمسة أولاد اعتق الأب واعتق الأم ثم بدأ الأولاد الآخرون ينتجون وهم ألقوا وهكذا فقد يستمر الرق من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وقد ينتهي بالعتق, بالعتق. كل من كان عنده رقيق عتقة هذا هو أصل الرق الشرعي ولو وجد منه شيء الان او ربما يكون موجود في بعض بلاد المسلمين يكون رق شرعي لا اشكال فيه يباع ويشترى غالب الرق في السنوات الاخيره كما عرف انه يكون سرقه انتهاء يذهب لصوص من الرجال الى بلاد بعيدة قاصية فيلتقطون من اطفالهم ويأتون بهم ويبيعونهم يقول هذا رقيقي وهو حر وفيه الوعيد الشديد على من باع حرا واكل ثمنه بعضهم التقط عرفتوا بعض منهم بعدما عتق يقول كان ذاهبا يقرأ بالكتتيب طال من اهله فجاءه اللصوص وسرقوه وباعوه من يد ليد حتى من الله عليه بالعتق فصار حرا وهو كان حرا من الاصل فللا رأى المسؤولون في الدولة هنا على انه من كان عنده رقيق بهذا الشكل يعتق ويأخذ ثمنه يلزم بإعتاقه لأنه ما يطمأنه إلى أنه رق شرعي وقد يوجد في بعض البلاد رق شرعي صحيح لا أشكال فيه قد يوجد فهذا هو الرق الأصل الأصل فيه أنه سببه الكفر والإسلام يتشوف إلى الحرية والعطق ولذا جعل كثيرا من الكفارات منها اليمين الحلف اليمين من ضمن كفارة اليمين عطق رقبه على سبيل التخيير لا على سبيل الإنزام الجماع في نهار رمضان كفارة عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع اطعم ستين مسكينا، الظهار إذا ظاهر الرجل من امرأته فكفاره الظهار عتق رقبه وهكذا فمدخل ومنشأ الرق الكفر وسبيل تحريره من هذا كثير في الشريعة الإسلامية سبيل التحرير في الكفارات وابتغاء مربات الله بدون كفاره من اعتق رقبه اعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار فهذا هو أصل الرق الشرعي ولو قوى الله المسلمين وقاموا بالجهاد و. قام علم الجهاد وحصل الجهاد في سبيل الله حقا واسترق المسلمون او المشركين كانوا ارق شرعيين يسترقون ويباعون ويشترون ويحررون بالعتق فهذا هو اصل الرق في الاسلام يقول فهل لهذه الاحكام نظير في الوقت الحاضر يعني يكون هذا في الرق الشرعي الموجود ان كان هناك شيء موجود شرعي فهو هذا مثله هذا هو يقول السائل كل نفس ذائقه الموت الايه ما معنى الخبر والخير والشر في الآية الكريمة يصل عن معنى قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه نبلوكم بمعنى نختبركم بالشر والخير فالله جل وعلا يبتلي الناس بالنعم والمصائب اختبارا اختبار، وليس الاختبار مصيبة أو الاختبار بلية وضرر، كما قال الله جل وعلا إن مع مالكم أولادكم فتنة، يعني اختبار، من من يأخذ في هذا الامتحان والاختبار مئة في المئة، ومنا والعياذ بالله من لا يحز على شيء في هذا الامتحان ويخفق ويخسر الدنيا والآخرة إضاح هذا منا من يعطى الولد يختبره الله جل وعلا بالولد فمنا من يتعهد ولده منذ الصغر ويأخذ بتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه فيعض عليها بالنواجب ويطبقها على نفسه وعلى ولده وعلى أهل بيته الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا مروا أولادكم بالصلاة لسبع نقول على العين والرأس سمعا وطاعه يا رسول الله ابني يلا، ابن سبع سنوات قم قم للصلاة صل ورا الرجال في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع وصل مثل الرجال وإن شاء الله في المستقبل القريب تتقدم وتكون خلف الإيمان مباشرة نعلمه الصدق نعلمه الأمانة نعلمه الإحسان الى الغير نعلمه الرفق بمن هو أصغر منه نعلمه الأمور الخيرة كلها يحصل الوالدان في هذا العمل على الدرجة العالية في الجنة والولد ينشا نشاه صالحه ينشا برا تقيا صالحا لانه نشي على الخير من الصغر فيكون نافعا لوالديه في حياتهما بالبر والاحسان والاعانه والنفع ونافعا لهما بعد مماتهما بالدعاء والأعمال الصالحه ببركه اخذ الوالدين بتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم حصل الوالد من هذا الامتحان بهذا الولد على الدرجة العالية مية في المية الاخر والعياذ بالله ينشغل عن ولده فاذا قيل له مر ولدك بالصلاة حثه واحد جرانا قال الولد صغير ما يفهم سبع سنوات ثمان سنوات ما يؤمر بالصلاة ولا يؤمر بشيء اذا كبر انتبهنا له فاهمله سبع ثمان تسع عشر سنوات كان صغير ضرب بتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم عرض الحائط لما ارتفع الولد واتخذه قرن عسو من شياطين الانس والجن وشغله عن طاعة الله انتبه لما رأى الوالد الولد يدخن وعشر سنوات أو اثنى عشر سنة رأاه يذهب مذاهب السوء مع قرناء السوء في محلات الخبيثة ونحو ذلك انتبه واراد ان يصرف ولده ما استطاع لان الولد اخذ طريقه السيء وما يستطيع صرفه فينشأ الولد نشأة فاسدة والعياذ بالله ويعاقب عليه الوالد لانه اهمله ما اخذ بتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم ما اهتم بها كانه جعل نفسه اعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم واحسن تربيه وتعليم حينما قال الرسول مروا اولادكم بالصلاه لسبع قال لا توي صغير فيما بعد فاذا التفت واذا الولد قد شق طريقه الى الفساد فما يستطيع صرفه ماذا حصل عليه الوالد في هذا الامتحان على صفر والعياذ بالله وصار الولد شقي في نفسه اشقى والديه واشقى مجتمعه وآبى جيرانه بسبب نشأته الفاسدة والعياذ بالله فيعاقب عليه الوالد بالدنيا بالعقوق والاذى وإشغال عن طاعة الله ويعاقب عليه في الدار الآخرة لأنه ما قام بما أوجب الله جل وعلا عليه نحوه فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله والأساس في النجاح او في الخساره هو الأخذ بتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم من عدم ذلك إن أخذ بالتعاليم الشرعية سعيد وأسعد وإن أهمل وضيع وانشغل بدنياه عن آخرته وعن صلاح أولاده والاهتمام بهم خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله ومثل ذلك مثل الولد المال إنما أموالكم وأولادكم فتنة المال معطى لبعض الناس يقول له عونا على طاعة الله يتصدق منه ويصل الرحم ويحسن الغير ويقضي الضيف وينفع فيه من حوله أو يعطى المال والعياذ بالله فيستعين به على معصية الله لا ينفع فيه ولا يصل فيه رحما ولا يحسن فيه لا فقير وإنما يبذله في, في الفسق والفجور والمعاصي والاستعانه على ما يسخط الله جل وعلا فيكون ماله هذا وبال عليه عقوبة لو كان فقير لكان خير الله وهذا معنى قوله جل وعلا والله اعلم ونبلوكم بالشر والخير فتنه نختبركم اختبارا بالشر والخير منكم من يختبر بالخير فينجح ومنكم من يختبر بالخير فيخسر ومنكم من يختبر بالشر فينجح يعني يختبر بالمصائب يختبر بالمصائب بالفقر بالاوجاع بالالام بالمصاعب التي تحصل عليه فيقول انا لله وإنا اليه راجعون اللهم أجرني في مصيبة واخلفني خيرا منها ويصبر ويحتسب فينال الدرجات العلى ومن الناس من يختبر بالمصاعب فيخفق ويخسر والعياذ بالله يتسخط ويعترض على قضاء الله وقدره ويقول كيف فلان غني وأنا أقوى منه وأنا أذكى منه وأنا فقير وأنا كذا وفلان مستصح وأنا كذا ويعترض على قضاء الله وقدره فيخسر الدنيا والاخره والعياذ بالله يقول امام يتعامل بالربا ويأكل اموال الناس ولا ينهي السداد ويصلي بنا بعض الصلوات هل نصلي خلفه واقول مثل هذا اذا وجدت من هو اتقى لله منه فلا تصلي خلف الفاسق وانت تجد من هو أتقى لله منه أما إذا لم تجد سواه فلا تتخلف عن الصلاة من أجله لا تصلي وحدك من أجله وإن استطعت أن تسعى في تنحيته فلا تذخر وسعا لأن المراضي والمتعامل بالربا ما يصح ان يكون اماما للناس يقول رجل تزوج بامرأة أخرى ولها بنت ترضعها فهل يجوز لابن الرجل أن ينكح بنت المرأة التي تزوج بها أبوها أبوه إذا كان هذا اللبن هي ترضعه وهي فراش لأبيه ترضع هذه البنت فقد أصبحت أخت له من الرضاعة لانه غالبا ما يزيد لبن المربع مع الزوج حتى وان كان اصل نشاته اللبن من الحمل الذي لغيره لكنه غالبا ما يزيد اللبن مع اذا كانت المراه فراشا لزوج فانه يزيد لبنها لذلك فإذا زاد لبنها في هذه الحال فتكون اختا لابنه من الرضاعة <تصفيق> وهذه مثل هذه الحال للفقهاء رحمهم الله فيها كلام تفصيل مطول لأنه لا يخلو إما أن يكون بعد زواجها بهذا الرجل نقص اللبن او أو زاد أو استقر على ما كان عليه أو كان متوقف ثم درت ونحو ذلك فهذا فيه تفصيل فيحسن في مثل هذه الحال إذا اشتبها فيه أن يقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يريبك يعني لا تتزوجها لأنها محتمل أنها شربت من لبن ابيك فتكون أختك من غضاعة واذا لم يكن هذا يقين فلست من محرم لها وليست من محارمك لاحتمال انها لم تشرب من لبن ابيك وكان رضاعها من لبن رجل اجنبي فاتقاء الشبهه في مثل هذه الاحوال احسن لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله رجل عن مثل هذا قال عليه الصلاه والسلام كيف وقد قيل يقول الاستعانة بالمصحف إذا صرت اماما ولم أستطع الحفظ يجوز أن تستعين بالمصحف ويجوز في غير الفاتحة إذا قرأت الآية وأشكل عليك ما بعدها أن تقفز إلى ما بعد آيتين أو ثلاث لأنه لا يلزم الترتيب في الآيات غير الفاتحة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد